اززمين لها لبسبيل مطين اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِ اِمَامٍ مُبِينَ بُرِكْتِ نزاق الله خيران ما زلنا مع صورة الحج وما زلنا مع قصة الملائكة عندما أتوا إلى إبراهيم عليه السلام وأنكر أنهم بعدما قدم لهم الطعام بحجل, بحجل حنيذ أنكر أنه أن أيديهم لا تصل لا تصل إلى الطعام بينا قبل ذلك أن العرب كانوا يعتقدون بأن من أكل طعامك لا يضره فلذلك أوجس من خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام العلي بلغنا إلى أنه قال عندما بشروه وقال أبشرتموني على أمساني الكبر وهذه دلالة أن الله إذا أراد شيئاً هيا له وأسبابه وأنه من السنن الكونية أن الله أناطى المسببات بالأسباب والنتائج مرهونة بالمقدمات لكن لكن الله على كل شيء قدير قد تتخلف قد تكون النتائج بلا, بلا أسباب قد لكنها ليست على الغالب وقد تتخلف المسابقات عن الأسباب النار سبب في الإحراق هي تحرق نفسها هي تحرق لكن قد تتخلف قال الله تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على على إبراهيم السم يقتل ومع ذلك لم, لم يقتل النبي السلام في, في, في, في, في أول وهلة وإن كان قد مات متأثرا بالسم حتى يحظى بب ب بدرجه النبوه والصدقيه والشهاده فلما اطمأن قلب ابراهيم ودائته البشره صار يجادل في قوم لو وهذه ايضا دلالات وعبارات على على رفعه المقامات لهؤلاء الانبياء الرفاع عند ربهم جلال في اعلاه فابراهيم عليه السلام بعد ما اطمأن قلبه ودائته البشره يجادل في قوم لوت يجادل يقول فيهم لوت ولوت هو من الأنبياء من المرسلين وهو الذي هاجر مع إبراهيم عليه السلام وهذه فيها دلالة على أن أهل الخير وأهل الفضل ينافح بعضهم على بعض ويذب بعضهم عن بعض ولا, ولا, ولا يلوك أحدهم في عرض أخيه ولا يتعدى وتجاوز ولا يشمت ولا يفرح في أخيه حتى لو كان عدوا له حقدا وحسدا ابن تيمياء كم وكم من أهل العلم من حقدوا عليه وحسد جاءه ابن القيم ذات وقال أبشر مات فلان وكان من أعظم الناس حقدا وحسدا على ابن ثيمية قال كيف تقول ذلك ولامه ونصحه مغضبا ثم قال خذني إلى أولاده فذهب يواسيه فذهب يواسيه هكذا فعل أهل الخير وهكذا فعل أهل النبل فإبراهيم بعدما اطمألنا من عدم الضرر واستبشر بالبشرة بالولد قام إبراهيم عليه السلام فقال يجادل عن قوم نوت قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم المجرمين قالوا إنا أرسلنا إلى قوم المجرمين وهذه فيها تلالة على أن العذاب لا يقع إلا على من تغى وبغى وعلت معصيته وظلمه ولأن الله قال إن الله لا يظلم الناس شيئا إن الله لا يظلم انسقال ذرة ولذلك قال الله جل في علاه وما كان الله معذبهم أنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين وهؤلاء القوم قد أجرموا حقا وسماهم الله بهذا الاسم لأنهم قد أتوا بأمر منكوس مركوس مخالف لكل الفطر ومخالفة الفطر امر شاق فإنهم كانوا يشتهون الرجال دون النساء فقالبوا الفطرة لذلك كان عقابهم أشد العقاب قالوا إِنَّا أُرْسِلْنَا لَقَوْمِ مُجْرِمِينَ إِلَّا أَلَلَوْطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ قال إِلَّا أَلَلَوْطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ شوفوا انظروا هنا وإن عمّت وطمت لكن هنا فيه إشكال عندنا حديث حديث هنا كان ضعف لكن أوجب إشكالاً لابد من حل أن الله بعث الملائكة لقوم طغات عظمت فيهم المعصية. واستشرف فيهم الفساد فملك قال ربي فلان كان صائما قائما قال به فابداوا اللهم اغفر لنا يا فقال ان فقال إن لم يتماعر وجهه لي الله قسم اصحاب السبت الى ثلاثه قوم انكاروا قوم وقعوا في هذا في في في ادي الحيله وهذا الخداع وقوم انكاروا وقوم سكتوا بيّن الله جل الفعلاء أن الله أنزل الطم على الذين طغوا والقوم الذين أنكروا أنجاهم والقوم الذين سكتوا سكت عنهم القرآن لذلك اختلف فيهم العلماء فمنهم من قال من سكت وقع فيما وقع فيه أهل الطغيان ومنهم من قال من سكت نجى مع من نجى لكن الحق النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا من راضي وتابع إلا من وتابع فقال الا, ألا لوط انا لوط ان لا ننجهم اجمعين اذا نجاهم ولم ينج هذا فسليمه ما الفارق طب الفارق بين ذلك ان لوط عليه السلام قد قد انكر وقال لوط قد انكر انتهى لذلك قال الا انا لوط ان, إن لا ننجهم اجمعين الا امراته وهذا الاستثناء من الاستثناء وكل ذلك مر عليه أمس اعتقد الا امراؤته وقدرنا انها من الغابر لا من الغابرين من الهالكين فلما جاء الى لوط المرسلون يعني جاءوا الى المرسلون هم الملائكه قال انكم قوم منكرون يعني انتم لستم من القوم لستم من ما ما ما من البلده لا اعرفكم قال انكم قوم منكرون قالوا بل جاءناك بما فيه فالمائكة قالوا للوت وهو طبعا هذه فيها دلالة على أن المائكة كانوا يأتون على صورة بشر وهذه فيها دلالة أيضاً أن الله أعطاهم القوة للتحول تحولوا من صورة الملك لصورة البشر ولذلك أولاً يعرفهم أولاً قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وهذه أيضا من عظيم ربوية الله أن الله أعطاهم قوة بالتحول لسورة البشر وكانوا يتحولون لمن أقرب منهم شبه في الدنيا ان أصبت فأمن الله لأن جبريل عليه السلام كان يأتيهم دائما على سورة دحيا الكلب النبي صلى الله عليه وسلم قال وأقرب الناس بجبريل دحيا الكلب سبحان الله بشر له شبه بالملائك فكان يأتي على سورته قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون يعني أتيناك بما, بما قدره الله كما قالوا لإبراهيم بالبشرى أنها الحق جاءوا هنا قالوا بالعذاب أنها الحق إذن هم ينبئون عن قدر الله ينبئون بوحي عن قدر الله جل في علاه قالوا بل جئناك بالحق ما قدره الله لابد أن يكون وليس سمت حق إلا ما قدره الله جل في علاه إذن من ربط حبله بالسماء فهو على الحق وحبل السماء لا يقطع قد يغيب خلف السحاب لكن لا يقطع أمن ربط حبله بالأرض فهو إلى فناء وإلى زوان وإلى تدني ولا يعلو الله مر بدخلوا بنا بك وأنت أرحم الرحمة وأغفر ورحمة تراعز عما تعرف أنك أنت رأزه لك قالوا بل جئناك بما كانوا ترون وأتيناك بالحق وإننا لصادقون وإذا أيضا فيها دلالة على ان المر قد يخبر عن نفسي أنه صادق مع معلومية الصدق والجميع يرامون ذلك تأكيدا تأكيدا لرفع التواهم لقطع وساوس الشيطان قالوا جئناك بالحق يعني من ربك وان لا صادقون احنا لا نكذب وهذه من صفات الملائكه ومن صفات المؤمنين الخلص والكذب والكذب من صفات المنافقين قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه المنافق ثلاث وذلك وذكر او والروايه الاخرى من كنا فيه كان منافقا خالصا اذا حدث كذب نعم وقال إن الكذب يأدي الفجور الفجور يأدي إلى النار ولا سأل عبد يكذب وتحرى كذب حتى يكتب عند الله كذاب قال وأتيناك بالحق وإن لصادقون وفيها أيضا فضل الصدق وأنها من صفات الملائك بل هي من صفات الله جدا فعلها قال الله تعالى ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديث سأسري بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا ألتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون قال فأسري بأهلك بقطع من الليل لأن لا تمشي نهارا وأذى أيضا فيه دلالاء على وجوب الأغز بالأسباب عند قمة التوكل الآن قد جاءت البشارة بل قل اليقين لأنه أخبر أنه الحق لأنه قال إلا آلالوت إن لم نجوهم أجمعين إذن كان يقينا في النجات مع وجود اليقين أيضا الشرع يبين لنا لا تغفل الأسباب لا تغفل الأخذ بالأسباب لأن, لأن إغفال الأخذ بالأسباب فيه نقص في نقط أكمله اغفال الأخذ بالأسباب عيب كبير ونقص فيه ها فيه إيش أنت عارفين أي. حقا أنت كنت شيخا لكنك أردت الاعتزال بعد هذا ممتاز هذا قمة التوكل أنا قلت هنا لأن عدم الأخذ بالأسباب حسن التوكل حسن قطع في العقل لا هو طبعا حسن التوكل من أفضل إجابات لكن أنا أريد التفصيل عدم الأخذ بالأسباب قطع في إيش بص هنا شيء أولا أنا من الصباح أردت أن أقول شيئا والشيطان ينسيني وأردت أن أشكر للأخ الفاضل اسمه أحمد مصطفى ما أدري أعرفه أو لا أعرفه كافة أنه من طلاب العلم وكافة أن الله يعلم أنه طالب للعلم أردت أن أشكره لأنه واضع صورة فضيل الشيخ ابن عسيمين المجدد لهذه الأمة علامة العصر جز الله كل من ذكرنا بهذا الإمام العلم ونسأل الله أن يخفر لنا كل ما يقع مننا من تقصير في هذا الباب ورحم الله الشيخ ليس قطحا في العقل يا أستاذ هو قطح في التشريع أصل الأغذي بالأسباب قطح في التشريع وقد يكون القطح في العقل نعم لأنه مش ممكن أن تكون النتائج إلا بالأسباب لا يمكن لأن من السنة الكونية أن الله جعل المسببات مرون بالأسباب فمع اليقين بالنجات ومع ذلك قال أمرهم قال فأسري بأهلك بقطع وأهلك هنا فيها دلالة على على أن الآل يطلق على الأزواج وفيها رد على الروافط بأن أزواج النبي هم من آله فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم بقطع من الليل حتى لا يتتبع أغذى بالسبب واتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضو حيث تؤمرون لأن لا يلتفت لما سيحدث لهم أمر, أمر مهيب مراوع سيحملهم جبريل على السلام يصبين إلى السماء وأقلبهم قال وامضو حيث تؤمرون من الذي أمرهم جبريل على السلام هو الذي أمرهم قال لا يلتفتوا واختلفوا في وجهتهم فقالوا وجهتهم كانت للشام وجهتهم كانت للشام قال وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين يعني البقية البقية منهم أيضا سأهلكون قد كتب الله عليهم الهلاك فقد أغضبوه وقد قال ربنا في كتابه فلما آسفونا انتقمنا منه فلما آسفونا انتقمنا منه ثم قص الله علينا القصة كيف وكيف نزل عليهم العذاب بأنهم قد تجرؤوا وتغوا وبغوا ولم يرعوا منهم أحد لذلك ألم بهم عذاب أليم هذا الذي نبينه إن شاء الله في الدرس القادم الفوائد المستبطة الله شكور هذا يؤخذ من شكر الله جل فعلاء في نجاة روت واهله حصن التوكل من حصن التوكل الاخذ بالاسباب كما فعل النبي وهاجر ليلا أيضا نجا لوط ليلا ما قدره الله دل فعلاله بد ان يكون قدر الله واقع